الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من نجاح بلا حدود فعلى محطة جديدة ما خطرت النجاح وكلمنا تحجات كتير في النجاح وهو النجاح الشخصي وبدأنا نتكلم في النجاح الروحاني لأن الحقيقة لازم تبدأ من هناك لأنه ممكن يكون عندي دواسة أو طاقة وعندي مهارة وحطتها في الفعل وملتزم فعلا متوقع الإجابة متوقع النجاح وقلت ملتزم فعلا ده ده في وكنت مرن في اسلوبي وعندي صبر فيها وبتخيل ايجابيا والتخيل الابتكاري وعندي استمرaria في اللي انا بعمله وبعدين لازم اتعلم حاجة مهمه جدا التسامح عارف انا مره كنت واخد وبعدين كان في رمضان وبعدين في حد كسر عليه لما كسر عليه رجل تصيري وقال لي تعرف تعرف يا فندي انا مش حن مش هعمله حاجة عشان صايم عشان خطرك بعد الفجاءه المعلومات بدات تتغير في مخه وراح جني وراه ثم قاله قال لي هضربه وبعدين هوصلك هفطر عليه النهاردة ايه هفطر عليه هتاكله يعني طب بص في حاجه مهمه جدا هذا صيام عشان الحد حد ساعات الناس يبقى مش عارف مش عارفه حين لازم تبقى كويس جدا ان عندك هدف اساسي ايه الهدف الاساسي خلينا ألأ سألت سؤال ايه سبب ان في رمضان الناس بتتعاوني ورايحين فجاه وتلاقي نفسك ايه السبب الواحد قبل ما يموت يبقى عايز إيه اللي خليك تستنى لغاية اخر وقت ايه سبب لما حد يسمع دكتور يقول له تمارين حصلك حاجه يبقى ابن حاله فجاه لان عنده هدف روحاني لان عارف ناحيه دين الله سبحانه وتعالى بس ممكن تكون لحظة دي اشترك تفكر باستمرار عارف من ضمن العضلات المهمة لازم ننميها عضله الانسان مش ممكن تطلع تكون ناجح حياتك ولا ما تكون ناجح روحانيا تكون متزن تكون متزن والنجاح الروحاني بيبدا من فوق بدع من فوق بتجلك طاقة روحانية من حتى أنا في النص اسمها البانيين لما بكلم على الطاقة بتخش جواك الطاقة نقية بتخش الطريقتين لما تخش بالحب والتسامح لما تخش بالخوف والشك ودقة عليك أنت هدخلهم بزاي دقة على أفكارك فلما دخل بالحب والتسامح بتخرج للعالم لأن كل حاجة لازم تحصل جوه الأول قبل ما تحصل برا لو دخلت بالخوف والشك هتطلع للعالم بالخوف والشك وتلاقي نفسك كل يومك بهذا الأسلوب لأن بتنجذب إليك من نفس النوع. نحنا كلمنا على اكتسامح الاول للوالدين تتسامح نفسك قبل ما تطلب الله سبحانه وتعالى ان لازم الاول تعمل تعمل واجب اللي عليك ما تسامح، تسامح الاول ما لا يخفر لا يخفر له إذا انت بتطلب الغفران وتسامح وتنشعر تسامح حد مش عارف تسامح حد انا عارف تسامح مستهلك ولكن مهم جدا ان انا اسهلك وارخص ان اكتسامح فانت عايزت حاجاتك عاو تحيش احلامك عاوز تبقى مرتاح مرديا؟ عاوز تبقى عندك علاقات ممتازة؟ عاوز تكون سعيد في حياتك؟ يبقى لازم تتعلم زي اتسانح ولازم تخلص اول دول تعرف بحبم الحاجات الجميلة جدا قبل ما تنام بالليل سامح كل الناس كله كله ما, ما حصل سامح الكل انا ممكن يكون عندي مشكلة معك لكن انا متقبلك زي ما انت كإنسان يمكن انا مش موافق على سلوكك لكن انا متقبلك انت انا بحبك في الله ايه السبب لما انت احسن مخلوق على الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه خلقك خلق وانا بايدي الكريمه كانت يقولك كنت فيا يكون فلازم انا مسامحك زي ما انت انت عندك سلوك انا مش مبسوط منه هاتفق عليه عارف لما تبدأ بتسامح قلت لهم انا اسامح الوالدين بسامح نفسك يعني ايه سامح نفسك في حد ممكن يسامح نفسه طبعا لان ممكن حد يقولك لك انا مش ممكن اسامح نفسي اطلاقا انا انا عملته ده انت ما كنتش تعرف من كده في الماضي ما كنتش تعرف لو رجعت تاني الماضي هتتصرف بسلوب مختلف فسامح الماضي بعد كده عايزك تبدأ تمت عدو سامح أولادك انت في خصص طحفة بالنسبة الأولاد الأولاد احنا عايزين الأولاد يعملوا ينضطوا ووضهم زي ما احنا عايزينهم بالضبط عندوا 4 سنين و سنين و 6 سنين وانت عندك 30 سنة انت لما كنت أدو كنت بتعمل ايه لا ترسمت تقدمه حاجه مش بس تحكم عليه بس عليه حاجه وخد بالك عمرك بتقول لاولادك لما تنضف غرفتك لما تذاكر هحبك لان بتربط الحب بالسلوك فمعنى كده الطفل بماله لو ما نظفتش غرفتي انا مش محبوب وتخلق له خوف من الفشل وخوف من الفياع هتبصك ليه عشان كده عمرك ما تربط الحب بالسلوك بس بدل ما تقول غرفتك لما تنضفها همسك لك كويسة فيها ده ممتاز رائع لما تنضفها هتستفيد كذا وكذا ما لكش دعوه بحاجه حبه تحبه باستمرار صابينه ضفة أمر بالضفاف تعرف لما يسامح اولادك ولادك طبعا حبوس لك إيه حياز أو كرمتك وعاملوك حاجات وحي إيش دير لك الدلة إيش لك رباطة إيش دير لك هذا يبغى وزلك في يوم من الأيام رجعت البيت بسيطه تعني توم نانسي إني ربنا لزعنا بيهم فرجع مرة كتواتي متجرا في الفندق من فنادق وقيتها مسك فازة كان الفازة دي من الله يرحمه وفازة غالية لأنه كان من النوع بيدعم على الحاجات التحر. لقيتها في وانا داخل عدت و هستخدم كل اسملي الاتصال عشان ما تكسرهاش هاش وانا الاخر جلت لها ازايك هستخدم تقليهاي قمت باخت مكسورة و لقيت رائع عشان بلقي لديك الحاج التقيش اخدقها رايح رايح لها رايح لها و مين اللي هم يبنز باني دينش ونالفازة لقيت سو جواب و قلليل فازة طبعا و بعدين قلت لازم اتعلم كويس مع الاولاد فطبعا التعلم ده كان الغرض انا لازم اعرف اربي ولادي ازاي لازم اعرف لان انا عايزهم يكونوا احسن ناس في الدنيا لا لو ضغطت عليهم او شتمتهم او رب انا مش بستفيد حاجه بالعكس هخليهم يكرهوا مني وده مشكلة كبيرة على فكرة يعني يمكن انا غلطت كتير لكن لو تاني في الوقت هربيهم احسن تربية اكتر من كل وكده كمان هحاول هفتش هدور عشان خاطر اعلمهم اوصلهم يبقوا احسن ناس دول هديتي. هدييه من الله انت لا تملكهم دول هديتك من الله سبحانه وتعالى لازم تسعى بحاول ادهم انا فاكر مره الدنيا مرات نانسي ميرسي ابكت هي خدت الاكم ده نانسي خدت قطن صغير وفي الصبح ده وحطيته في مناخير مريم قعدت ألات خرب قالت لي شده قعدت تدخلها قطن دخلها قطن دخلها قطن راحت نعمله اجراءت وخدناها وودناها المستشفى بالليل ساعتين بالليل <تصفيق> الراجل عاد يطلع لها في قطن البص الثانيه كده ليه قالت لي لسه كنا هنشد الثانيه كمان فعارف يعني عارف حب قد بتعمل ليه كده لازم سمحه ما تعرفش البنت حدوته واحد راجل ودي قصه هي واحد راجل قال الدكتور كان عنده ويد فيها سامغ اللي كريزي جلو فالدكتور خلصوا منها عملوا لها عمليه عشان يشيل ده بعدين ما جيب قال له بقول لك ايه انت انترج يعني جيت من حاجه كده قال له لا والله انا عندي طفل عنده 4 سنين وانا نايم ابني لقى خرب قال له صوت البابا راح مسكته لي فقلت انا كان لك فقال فقلت للدكتور على اللي طول ما عندي ابن عنده 4 سنين قال له شوف طالما عندك ابن 4 سنين ما تنش قال يطلع طن تعرف دول احبادنا دول, دول الله فلازم تعرف ازاي تسامحهم مهما حصل منهم ما اعرفش ما اعرفش شكتا من انت علمتوله ده انت اول برمجة لاولادك كابو ام اول برمجة بتجينا بديه من ابو الام حبيبهم من اين حبيب من ابو الام الاول فدي عمل زي اول سبع سنين اسمه سن التمكين بنقلب بابا ماما بالزبط بالزبط ثاني سبع سنين اسمه سنين الاجتماعي بنخرج للعالم الخارجي بنتعلم منه كلام ثالث سبع سنين اسمه سن الاستقلال ببدأ استقل في حياتي عشان كده اول داون اول داون لازم تسامح اولادك لازم تسامح اولادك لانه ما عرفوش وبعدين حتى لو عرفوا حتى لما كبروا هم كبروا اساسا او سبع سنين انت سابتهو رميتهم انت اللي علمتهم كل اللي يعرفوه كل الجذور عندهم منك انت خدوا منك اول حاجه تعلموا منك تعلموا منك الادراك والغو انا جوه المعنى كان اعتقاد جوه الاعتقاد في القيمة دول اول سبع سنين اولادنا اخذوا 90% من قيمهم و95% من القيام الحسيه والشوريه انا ما منهم اطلاقا لان انا اللي برمجتهم فلوصل لمرحله اقول انا سامح اولادي مهما حصل انا مسامحهم انت عارف <تصفيق> الله سبحانه وتعالى مجرد ما انت تستغفر باستمرار تستغفر انا كنت في في البركز الاسلامي في مونتريال و سمعت الشيخ الله يعني راجل ممتاز ما شاء الله عليه الشيخ الله البقار وبعدين كان بيقول قصة بيقول ان في انسان كان بيعمل اخطاء ويستغفر وبعدين استغفر باستمرار وبعدين ربين سبحانه بيخفر له فجاء الملكة بسئوله يا رب دراجل بيعمل حاجات باستمرار حاجات غلط قالهم يا ملكة اشهدوا استغفرني وأنا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني طالما استغفر لي شادوا أنا رافرتوا لغير يوم القيامة طالما الاستغفار مستمر في الزمن أنا رافرتوا لغير يوم القيامة طبعا في حاجات هذا الله سبحانه وتعالى لازم دفعه بدفع كذا كمان لأنك عاوزين الضفعة عاوزين على عشان توصل وتكون ضيف عشان فين ضمن حاجات مهمة اللي هي عارف التسامح التسامحاتين لازم تبدأ التسامح هكذا في الأول على تسامح الأب والأم بسامح نفسك وسامح الماضي بعد كذا بسامح أولادك بعد ما تسمح اولادك لازم تبدا تعرف تسمح اخواتك تسمح <تصفيق> اخواتك عارف لو وقات لو رحت المستشفى هتلاقي عيلتك هم اللي حواليك اصحابك قاعد بيشوفوك لكن هتلاقي الناس بيحبوك فعلاً. فعلا بيحبوك لان في رابط في دم بينكم هتلاقيهم دول اللي حوليك تعرف في اخين ماشيين في الصحراء <تصفيق> وبعدين هو في الصحراء اختلفوا فالاخ الكبير راح ضرب اخو الصغير بالألم راح الاخ الصغير راح كاتب على الرملة اخويا الكبير ضربني بالالم و بعدين فاضر كانوا لتنا عد سنين جداً فلاقوا راح الاخ صغير راح رامي نفسه من الواحة عشان يستحم عشان يشرب مية بس ما كانت فيه على فوق فكان حيغرأ فراح الاخ الكبير راح رامي نفسه وراح انقذ اخوه لما انقذه الاخ صغير تلاه وراح كاتب على الصخر اخويا الكبير انقذني النهاردة فأخ كبير قال له تعالى لما دعتك كتبت على الرمل ولما أنفست حياتك كتبت على الصخر إيه السبب؟ قالوا إلا لما أخويك كبير يزع عندي أو يضربني أكتبها على الرمل عشان الهوا هو يخدها ويطيرها وانسى أول دولي لكن لما أنت حياتي أكتب على الصخر تبقى منحوتة في قلبي ما ننساش أبدا إطلاقا هو ده الحب إخواتك دي عارف أخ ديك أو أختي ديك مخصموا ليه زعنينه ليه إيه اللي ممكن يعمله؟ ممكن يختلف في الرأي لكن مختلف شهاداتي كبنادين أنا وأنت متقابلين بعض ده إحنا أحسن أنا وأنت إحنا أحسن مخلوق الله سبحانه وتعالى, إن شاء الله وتعالى في شان الله سبحانه وتعالى كذا وخلص الإنسان بأحسن تقييم طب أنا وأنت متقابلين هالأهلا دي إسمكيات نشوفين عليا أنت مختلف عني ممكن مختلف عنك في الرأي بس مزعلش مني بحالي مزعلش مني بحالي عشان كده أول داول سامح الوالدين أول داول سامح الوالدين لو كان عرفوا ربكم أحسن من كان عرفوا مين هنا متخصص مين هنا يعرف يعرف قبوم متخصص في مين حتى لو خلصت الادوات على الفاضي تعال كلك حياتك ما تعملش ده ولا اعمل ده ما اعرفوش فتبص تلاقيه احنا كلنا اتربينا صفصه عارفه اتربينا صفصه يعني وانا صغيرين كل واحد فينا يعني كده كان كل واحد فينا كان بيختم اسم حيوان قبل ما يبتدي بالحيوانات كل اسماء الحيوانات اللي في العالم ما تسالش هي كده طبعا انت عارف ضروري اسم الحيوان بتاعك مظبوط ولا لا ما مش دعنا نتكلم في الحاجات دي خليها بعدين لكن عارف انا فاكر والدتي ووالدي والدي الله يرحمهم ربوني بكل, بكل الإدارة علينا عملوا بكل الإدارة علينا فكر والدي الله الحم وكان يقوم بالليل عاشي خاطر يطمن علينا كان يقوم الساعة 4 الصبح عشان يعمل لنا السندوتيات قبل ما نروح دي الطريقة كان بيعمل كل الإدارة علينا كان بيربينا عشان نكون أحسن ناس في الدنيا كان بيشتغل جوند عشان يربينا كويس لازم افتكر ده والبيتي كان بتنسر طول الليل عاشي خاطر لو عملت صوت مع ودي ما يسمعش وما يزعلش فقد بيتخال عارف ده دول دول ابوك وامك ما ينفعش تعمل عندك ضب واحد وام واحده مش هتاخد غير ثاني راح ما فيش تعمل كل تقدر عليه عشان تساعدهم تسامحهم امورا باول وبالنسبه لنفسك لو عملت حاجة في الماضي ما كنتش تعرف لو رجعت تكون احسن فسامح نفسك في الماضي واغفر لنفسك للمستقبل واكتب التوبه لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يحب العابد الكايد <تصفيق> وبعدين سامح اخواتك سامح اخواتك اول باول في وهي بتنور مش هتقصر حاجة اطلاقا انها هتنور لغيرها لان هي منورة خليك انت تبقى الشمعة بالنورة العالم وافتكر باستمرار كل لحظة لكنها اخر لحظة حياتك عش بالامان بالله سبحانه وتعالى بحب يكون صادق نقي لله سبحانه وتعالى عش بتطبع باخلال رسول صلى الله عليه وسلم مش بالكلام ولا بالنبس بالفعل بعد عش بالكفاح و عش بالفعل و عش بالالتزام و عش بالمرون و عش بالصبر وعايز بالحب وعايز بالتسامح. وقدر قيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته